وجاء في عون ومن قبله والمكتفات بالخاطئه وجاء في عون ومن قبله والمكتفات بالخاطئ فعصى رسول ربهم فاخذهم اخذا ذات الربيه فعصوا ربهم فاخذهم اذات الربيه ان لم ما ظلم وتعيها أذن واعية نذعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في نسخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ويحلل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحلل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تقفى منكم خافية تابه بيمينه فيقول ان هي ملاق حسابيه ان في هنا تو ان هي ملاق حسابيه فهو في عيشه الراضيه في عيشه الراضيه قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ كلوا إما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه يا كان في القاضيه ما اونا عني ماليه ما فل فَغلل ثم الجحيين صلل ثم الجعين صلل ثم في سلسلَ ذَعهَا تَبع نَذراعَ فَصلب إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُبُّ على طَعَامِ الْمِسْكِينِ